صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكنت حلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وَإِذْ أَسْرَعَ النَّبِيُّ إلَى بَعْضِ أَزْوَادِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ دَعْبٍ فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَاكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّانِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مُهَيْمِنٌ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَ كُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ, مسلمات 2-3 fan t minutes paid 3-3 fan tεί jogo óvon 3-3 4 فَوَلَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن عنكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات وييدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النب يوم لا يخزي آمنوا مع نورهم يساب بين أيدهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمن لنا نورنا يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها يُجَاهِدُ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ کانتا تحتا بدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار الداخلين وضرب الله مثلا إذ قالت رب بنى لي عندك بيتا إذ قالت رب بنى عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون من مَا بَنَتْ تَمْرًا الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الله